انكثره بوقته بلاوي يذكرني انكثره بوقته بلاوي واقوم والهقوه على مشتهاته ونزانت ايامه ونيرت لياليه تقول ما مريت يوم بحياته ما لي بحسناته ولا في مساويه انطاب حظه وانتر دال ذاته ما اقول غير الله عن الناس يغنيه ولا يحد إنه يسوي سواته ما أقول غير الله عن الناس يغنيه ولا يحد إنه يسوي سواته ولا دنيه وش كان لولا المشاريه لا صار ما يشرح عليه اش غناته لا صارت عيون المخاليك تخطيه مثل اللذي شاف بحياته مماته وطيب ودك ما تحس في راعيه. راعيه يعمل بصله وطيباته إنسانها بمقدر الطيب يرضيه وانسانها في غير حسنه وجاته واللي يمنه بواحد إن كان يعطيه في منته يذبح جميع العطياته واللي يبيع من المخاليق شاريه مثل الكسير اللي يترك عصاته واللي يداري واحد ما يداريه مثل الذي بالبرد ينزع أباته مثل اللي بالبرد ينزع باتة. عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البين كود اثنين وعشرين سبعين سبعين